لآن القرآن اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتغلنا في من تغليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه الشَرَّ الْعَظِيم اللهم اجعل هذا الشر العظيم مطهرا لقلوبنا وشافيا لحمل صدورنا وشارا لحل صدورنا وغافرا لذنوبنا وغافرا لذنوبنا اللهم وإحسان ورحمة وغفران وعدد من النياران اللهم بلغنا فيه أعلى الدرجات اللهم بلغنا فيه أعلى الدرجات مع الحبيب العدنان والصحف الكرام اللهم إنا نسألك فيه الصيام والقيام اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر العظيم من المستغفرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين يا رب العالمين وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وتبال للإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذر الشرك والمشركين ودمن اللهم أعداك أعداء الدين اللهم اصر إخوانا المجاهدين في حدود بآدنا اللهم سدد رأيهم وصود رأيهم قاؤهم وتطبر موتا Povolari ربما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار